الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نوم المبينين بياك نعب وياك نستعين الله تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار في الفتى أَن أراد أن يذكر أو وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض والذين يبيتون ليوضحه سجدا وقياما والذين يقولون رب استرحنا عذابا ربنا رب عذابنا كان غراما إنها ساءت مستقرا ومطاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم وكان بين ذلك قوى. الذين لا يدعون مع الله إلا من أخر ولا, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يفعل ذلك يلقى أساما يضاف له موسيقى والذين يطولون ربنا حفرنا من أسواتنا وذلياتنا قمة أعين نجعلنا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعلم بكم ربي لو لا خاركم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما